إِلَّا اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ الَّذِينَ عَادَتْ مِنْهُمْ ثُمَّ يَمْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ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 إن الله لا يحب الخائلين ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون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 وما توفقوا من شيء في سبيل الله وفَأَيْلَكُمْ وَأَن تُمْلَأَ تُظْلَمُ وَإِن جَنَحُ لِلْسَّلْمِ فَجَنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ